كل عامل يمريح الزيان يخلع على الغهد وآينا وحبك يشغي بإثمانك وحبطانك يضي المنزاك هل أجوك ندس كانه ويميل شلون وانت تكين يا رب نا والله وعين الدائ حاس بالبال كتاب اسمه يا بيل وفال ما هون منها هي بيل وفال مريود ودونك بيرا وا بيجود وكيل ما جاء على الس ما وا في ذنبنا ها انت امراك يا الله هو من ذري الزاحي بحبك بعد ما في اسمنا لا صوت يساحل ايام اونے جب اٹھا پرتا سے سروا راہ میں طا غیر واحد اول عزم نے وہ دے پیار اون کے میں لکھے لکھے کہد میں اندیا کنرے مانے او عبادت مے دی ہے احمدیان تمیں کی ماتين حييب بالغضب بال وعن حربك ماشي يا هي اللي من حاجك تقول ومعقوله موجود بحر يضل يزيل ما حول ثاني الله وريدي ده والواحد ايه انا حكتم عين بي حضرته هو احد ما كان لي ودن او نافخ عن عين اكريت بنا هو بيتخ الله يا مساك أي يا حبيبي الله عاتب حبيب وعن خنبك ما هي يا اللي من طويل وما باحدل تامي واروسي دار ابن اسماع طباح دور نه حاجكتب حي في حدوده هو احدى الماتامر يوتونه بخالغنك هو qa baf betma ba e sen dole ya ul faja wa e f tem sha hide alayya mekin li ينيا جابوا اكمل سامني انا سان في سبعه وسبعين هم يمكن لي تبود ينيا قديا جابوا اكمل سامني انا اوحي والوا حي في عز ابننا وصايل الدم حيام بالصا وجا ولدنا نوبا شهيد ربا تسوي حن ما في عز ابن يا ابن الرفاه يا ولي الفدا اي حسين دور يا نور السجا قوي كل لي نور دي لحديا القاضي اقوا في الصاف وانا صوتي عتام هيام بي اصلاح او جاوابنا نبا الله او يشهد كل شهيده الله اصبحنا بين الناس في سبيل المال يا ابن الوفا ہے وہ بے فضا وقال غيبي هي ابن الثوا و ام بع خال ابن دم لے المال و احنا بتين لكن خلفيا القاف ثامنا روحي الخامس ثال و تيب غاب خاص جيال و ني شانت من او جدا من هيبل ابي ما اشمع يدي خيل او اذا ميل حشمنا بوجه باعذيب قوم لو حمر اما علهت يضحكوا ويعذون رامض ما خيل ود فويقراف ما عذيب المحكم وشامل بالشد يخاب لا بو دين جم فديوم والقبرك ابلا فالعود هو الراهين وفاو الرجود يا ما قلب حال المعبود وهو جاف يا قبرتي عيد حي وقيكي وكذا مب هو ايات هذا ظه حديث جاب U isma akin fa sav do'oning تزيخ ذل زع او هي هلل نصرنا اهلال وبشرنا رجعولي وجام اي ظهى محب مكي مهيدي وبيمه مهيش دم ما كما رب الله ليا ما كما رب الله ليا جوانا يا حبيب مني شريان الكير يا مالك وجهناكم يا اغاوى فزيذ للذهب الضو يا لي يف ولا حضور بالشرف من مرج جدا من الضلع عينوان اغاني النوان مودوقي ما تهل ايزا عينواني مودوقي ما تهل ايزا عزة وكربة الأحراف يحزيني في كلامة تأسرك الجباة باب النر رحمة ورحمة وباب النر متى ورحمة وغفران هل أكسفنيل نجاة وحر هم اللي ينفر هل أكسفنيل نجاة وحر هم اللي ينفر نضاله ورب هو اللي ينصر يا حذيا مب تبينا تحط بكل عذى والنيال السعاده رب رضى هذا الكوكب نجا تحو هو اللي يا ضياء لو تبينك خوف وكل عسا والليل ذعابه ربو عذرا او ونسر يا حسين من جانع من جانع نلوذ بجالك الواسع وانتن بالقيام لناصر الشافر من نحجك انسى من جاهد الدافع وناجا بمذهب صف ما هو بولياله وناجا بمذهب صف ما هو بولياله بارك الله بك من عندك تعلمنا في الدروس بِهِ هَلْ مَرّ جَنَّ وَالغَيْر وَوَلَامُ يَحْضِيَ نِلْ الْحَظَّ نَبَحْ بِنْفُقْ يَا أَسِيَ نِلْ الْحَظَّ نَضَحْ ما تظني ادم ليش في يوم واحد عام دار بنف الصف الشاهد ويل دمل محدو جو زتلك مشي مشي ح تريد تزوق تزحف لك زحف بجموع لهباله وتزحف لك زحف بجموع ولها ضرب القفل الشاهد والاستمال محدود ومشي ما تصدت للخصاص الصدود جو صدت لك ماشي مشيعة وتريد تزول وتزحف لك زحف جمه يا ابن الرسول يا دوانك يا ابن الذكاء ما في الحق يا يا ابن الذكاء ما في الحق ومن لا تسمي كدور مدتك ندوه لبحد وطا سباح ملكا مالج حيات زين العدوان خضرام زين يا العدوان خضرام اريد يا ابو الزجاد ما في الحال سمك سمك بارك الله ايه؟ هل ابي عزوانك يا مرسجاك ما في الحد وملت من كثر ما سجنة وذبحة بذلك كل خططها ولجت ما نجحت ديني اوعى لو بعدوها الخسران ديني اوعى لو في الحج اي بانك اركلا ملا دمين كذرماتج ندول بحر وملا دمين كذرماتج ندول بحر وباللا تكر خطط حاول دينيا او ا كره الغد وان خسران ما يدرو ما يدرو حباكيه جلويدان منا ما يدرو ما يدرو حباكيه جلويدان منا وتا موت ديون القا زيات همنا ويا ملهى غرب ضحى الشهر وللنا لجال حظ الظلم كرامانهو خدوا دمانا رجال حظ ما يدرون أبك يجري ويدمنا ولا موت وسجون الكافر تهمنا ولا موت وسجون الضار يتهمنا ويوم العاشر بعاشور E حفظ the blizz Gu